السلام على مولاي المعلم الشيخ عبد الله الله الله We <laughs> have <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله يقتل شك مدى يشاء ومن يقتل حك فقد أودي خيرا كثيرا ومن يقتل حك فقد خير كثيرا وما يتذكر به لا يكون الالباب وبعد فاني أستهل كلمتي للدعاء اسال الله ان تكون هذه ساعه ايجابيه اللهم اجعل هذه لحظات ايجابيه اللهم متع عذابي ساعه الكفاه اللهم أصلح خيره وأصلح اصحباها واستجب دعاءنا وأصلح واصلح ذات بيننا و بين قلوبنا و صوابنا ومشدنا وسلمنا يا ربنا من الفتن ما ضهر منها وما بقى اللهم هم سلمنا من الفتن ما ضهر منها وما بقى اللهم هم ولي أمورنا خيرًا ولا تولي أمورنا شرًا الله هم ولي أمورنا خيرًا ولا تولي أمورنا شرًا اللهم وحد صفتنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم لا تقرب جمعنا ولا تشتت شملنا ولا تشرك فينا اعداءنا وردنا إلى ديننا وسنه نبينا اللهم اهذن بإقامه شرعك فينا آه. اللهم اهذن بإقامه شرعك فينا آه. اللهم اهذن برب المسلمين الى سنه نبيه. والتحاكم إلى الى ربهم الله رده مردا جميلا ولا تاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انا نتوب اليك فتب علينا ونعتصم بحبك فلا تخذلنا من الذي لجأ اليك فطلبته ومن الذي اعتصم بك فخذلته استجار بك فلم تجيره يا من تجير المستجيرين وتجيب دعاء الداعين وتقضي حاجة المحتاجين وتجبر كسر المقصورين نقف على بابك سائلين فلا تعدنا والسنة يا رب العالمين. آمين. آمين. على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كسيما كثيرا يوم الدين ورحمه أيها عباد الله أعينون الأسماع <تصفيق> واسمعوا باذان قلوبكم يا رب الله فان الأمر الامر خطير فان الأمر فيه غش وخداع وكذب وتزوير في خطه محكمه ومؤامره كامله للفتك بالمسلمين لكني استهلل الإنسان بلا دين حلوان شريط حلوان محتلس الإنسان بلا دين سابع كبتاب ومجتمع بلا دين مجتمع غاضب ومجتمع بلا دين مجتمع ذاته رايته هذه شهوات طوّل وتروج والايمان هو سر الحياة والايمان هو سر قوتنا وسعاده قومه هو سر قوتنا. وسر سعادتنا واننا لن نجد طريقا اقوم ولا اسلما في قياده الامم حكاما ومحكومين الا عن طريق الدين اسمعوا واننا لن نجد طريقا اقوم ولا ابقى وكاما واقومين ان عن طريق الدين وقال العالمين يقول يا انتها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فانت نازعه في شيء فرضوه الى من <تصفيق> الى الله ومن والرسول ليه؟ لان في اتباع الله والرسول الرشد والرشاد فرضوه الى الله والرسول لم يقل رضوه الى اهوائكم وعاطفتكم ثم ختم قائلا ذلك خيرا واحسنها تاويلا قولهم شيئا نذره تفيد العموم يعني ان اي شيء نحكم فيه بالله والرسول ضغطه او عظمه ومعنى الرب في الايه فردوه اي ان حكم الله هو المهيمن فهذه احداث تدعون الى ان عن هذه البرشعيه من رب البريه فاذا نزعتم شيء فردوه الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ثابت خير واحسن تاويلا والله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شرك فحكمه الى نفسك الى الله تلف الله ربي عليه توكل والديك انيب والله تعالى يقول افحكم الجاهليه يدعون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون اعينوني اسماعي, أسماعي واصيحوا بقلوبكم بقول ربكم ماذا سمعتم افحكم الجاهليه يا تدعون سيكون نظاره حكم الاقوام صقه في تسمع أقول اما ان يكون حكم لله او يكون للجاهلين بغض النظر عن استداتها الى افواه واذا المتامل بل اقول ان الطفل الصغير السادي لا يدرك ان ضعفة هذه المقابلة لا تتخيير وإن الطفل الصغير لا يدري ان ضعفة هذه المقابلة لا تتخيير ولا يتناني معه إما حب الله وإما حب أجانبه وذلك يعلم. لا نعرف بالشعارات الزائمة بالخوية أو الحزبية أو بهذه الدموحاطية لا نقول بهذه الهتافات الوثنية نعم للدموحاطية ولمزيد من الحريه لا نعرف هذه الوسائل والثانية بالشكل لا نقبل ولا نهتف بقوميه ولا تحزبين ولا بجنس ولا بلون ولا باسم ان السنه والجماعه يجمعهم شعار واحد هو الاسلام هو حكم الله أما دعوه السياسه السياسه الذي ينادون فيها باسقاط الفساد وهم المرسلون وباسقاط الطغاه وهو الذين مكنوا للطغاه وعبدوا الطغاه وجعلوهم اصناما للبشر وهدفوا برفض الخصوم وهو سقاط خمر يوم لعبه السياسه التي الان تنزل والنقمات على الحكومات وتسبح بعدها بحد اخرين تصفح لها الانسان وتمدحها الشفاء ثم لا تلتف سنوات لدعونا هي نفس هذه الانسان بالزعماء والنقمات على الحكومات سبعوا بعملها في القريبان. فيشيرون الثانيه بما شيعوا بها الأولى. وإننا في زماننا وراطمنا يجب علينا نجمع بين قراءة التاريخ قراءة عمليه وبين قراءة التشريع قراءة منهجية. ثم قراءة ولا اريد ان اصل الى التاريخ البعيد وان كان هو شرف لنا تاريخنا ان بضع نقطه من اصول الصحراء واصول الجبال امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته فاطاق الدنيا معبدا في محراب دماء بسم الله فصار على العالم شرقاً وغربا. حتى وصل اتباع محمد الى استنى غرباً وإلى نهر السند شرقاً الذي ذاع هذا التاريخ البعيد عندما وُجدت صحة تتعلق بالحدث الجديد قامت صوره في بلاد آه صورتهم في بنادها لإقرام وإسقام ملكية فاسقة. ونظام فاسقة. قامت تتعلق بها أذان الشعوب سنة 22. وكنت لكنها قام في ظهر الله هل يستدفع؟ قُلُوا بلَم قام في الله لكنهم تعلق بنا فلن يدفوا إلا السنوات القليلة حتى صدوا عليها جاباً لعلاك ونشهد ام المؤامرات وأن نطوره من فسادك غير أننا انتقلت من فساد الخارجي إلى فساد الداخل فقد اتقرق الجديدة تم بطرقه مسموما أو بحسنه بمؤامرات خسيسة لكسينها إلى وارد من جديد وهذا غرش وخداع لتنتقل البلد من جديد إلى من يسومون سوء العذاب وتعلقت الجماهير به وببطارته وبحكمه حتى تبينهم بعد قليل أنهم لم يتغير عما كان سابقهم فقامت جماهيرنا نصر بطورة عصر سنة واحد وسبعين للضوء. للفساد. قامت حمية معصبية ولم تكن لإعلاق مركبة ضغف المليئة. فلما انتهت انتهت إلى بعض المكاسب الوهمية ليضع الفساد وعلى الفشار. فلم يبدأ فكيد السنوان. سنة سبع سبعين مرة كاملة. بطورة سنكسر و مره مرة ندى بطورة الأخرى سنكواهد ثمانين تنتهي بمشهد فديم فهل يطور تغير في سنة. لأن كل ذلك يكون على ما أليس لذلك؟ كل هذه الثورة وعلى او تلاتين سنه نصور ونغضب ونقدم ارواحا تمشي عليها قلوبنا ترق دماء شبابنا على بنيات الطريق وعلى دباب الطريق هل نقوم عند كل عشرين سنه نقدم هذه الدماء لا جنة فيه. أي ما الذي عُم إلى بعده قط لا راس الفساد. هل حقنا مكاسب؟ أم أنك كان مكاسب وحمية مكاسب وحمية مكاسب وحمية لنعود للجديد. بعد ذلك نعيد نفس المشفى هل نقول منا اننا نسلك كل الطرق الى طريق الله هل كانت غضبه مره لذيذه لتحكيم شرع هل علمنا ما معنى المتلاقي بمزيد من ان ما أن تسلل البلاد الى علماني جديد يصوم الشعب سوء العدل، كالعلمانيه السابقه التي كانت تحكم تبارز الاسلام بكل عداء في كل صورها واشكالها يا ايها الثامنون يا ايها الممتاحون من كاس الظلم والطغيان والقهر والاستبداد. يا يأخذ راس المنة ويأخذات العقيدة أنه لا سبيل للتمكين إلا بالإقامة وتطبيق الدين فلا دعون عنكم شعار سافئ إن مؤامرة دنيئة نزجت غيوضها على أجفال الصغار ليحيى على توثيق الكبار في زمن الرواضطه في زمن الرواضطه في زمن التافي. ابن التافه في زمن النكاح ابن النكاح اننا كنا وجدنا ان تكون الغضب لك لا لكن المفاتيح ليست هنا لذلك هل سمعتم مره منهم واحدا طالع من لله اجيبوني اجيبوني ولا تسكنوا هل سمعتم إذا تحيطوا لسنا نرضى بالظلم والطغيان لسنا نرضى ابدا بالسكوت او الهوان وخير شاهد على ذلك هو ما نقوله الان وقبل الان لكن يغفل من لا يقرا التاريخ لنقوم بتسليم النظام الى اخرين محسنين انما كنا واجب علينا ان نقول قولوا شرع الله فقد قلت لكم فما تم الا فما تم انما حكم أبن الله وانما حكم الجاهليه وانترات في اسماء وبامس وفي فتك الطريق قامت ثوره عظيمه قامت ثوره عظيمه خربت وغيرت واقع برقينا بكل خطوه وشحيمه وكان من اقرس قياديها بالعلم ليصوم الشعب العظمى قيام والبوصل الوانه ليقوم الشعب الجديد بعد 20 سنه بصوره جديده لتسيرنا إذا ننوش ويأتوه من بعدنا لشوش نعم شوش هل مقلوب منا أن ندور في هذا الفجر كل عشرين كل تلاتين ألا أن نذهب أن نبدأ خلاص لنا إذا أن تكون والتجنب ذلك الكتاب بالحق مصدق لما بين نجم السماء وايه مؤكد عليه ما سطور فاحكم اقل مجد فاحكم بيننا بما انزل الله اقل لمن للحاكم ها وللمحكومين قرض حق الله بسم الله فاحكم بينهم بما انزل الله هذا حكم لله يأبو بي الحكاء فحكم جيّنهم بنا ولا تتجع أهلا والاهواء يريدون إسفارنا هذا جواب من أشخاص. انا أنا وكافيه أصدقنا تم من الهن. مني انا اتم تكرار لا مني انا هذا لا مني انا, أنا؟ حكيناه ما هو والى ايه ان كنا قد قرانا معنا انا وانتم هذه القراءة العملية والتاريخية فهيا نقفز لنقرأ القراءة الشوائية فهي ينقفز لنقرأ القراءة الشوائية ولا تطول في الكلام فإن الكلام في المقام محسوم في القرآن قالوا سبقا بعض وفي آية الحديث عشر ماذا في <تصفيق> مقام؟ إن الله لا يغير ما حتى يغير ما بيأتصمه حتى ذكرتهم بقوله تعالى والدبر حتى اليهود والنصار نحن الآن أسبوع كامل أسبوع كامل ولا توجد شراسه على أي كنيسه ولم تصب كنيسه واحدة بأدب ذلك دليل تأمي أن المؤامرة صطيرة وعنية ولمسيقون أن بعد حاله تفكير الكنيسه انبار الشيوخ من فوق المنابر ليصنعوا الادله اعاق الدين من هذا الدنيا ومن اصغر دينيا ومن, ومن ومن ومن حتى قدموا الاسلام في صوره مرتفعه وافترضوا ذلك في اذهانهم فراجع الجماهير في نتيجه نحن التهمون ونحن التابع انا بريء والله الاسلام بريء مش كدا وان كان لدينا من فعل ذلك والنتيجه الثانيه اصطدام الاخرين ومع انو عندها لعب بريخ في السياسه الخسيسه الان تكتشف الحقائق ليعلم ان السمك ورموزهم الذين منهم حتى من سقط في هذا الفهم وفي هذا الفضه ليعلم انها لعبة خسيسه ارادوا منا ان نسقط فيها وكانت اولى ان تكون خطه الجمعه اللي بعدها فرض الاسلام على المصريين فرض الاسلام على اهل التهم وتقرا لهم ان الرومان لما حكموا مصر ستمائه سنه على دينه ومدهبه كانوا بدون المصر النصراني في فرص لأنفونا دي شوارع مسكترية حتى جوصة ورقصة عن جسد حتى اختبأ القصارسهم في الأديرة والرغباء وطاروا الى الجبال وما عرفوا طبيع قانون إلا عندما جاء الإستام مصر حتى يأكل جنون من المسجد فنشدوا جنة يا ابن دي المسؤولة تعالى هنا انا بنت معرفة شو الكوامل لما احكمتها نقول لهم متى يؤلمون الإسلام نقول عندنا يحكموا الإسلام وما حكم الإسلام مثل ألف ومسان لم تحدث بكنا واحدا فلما احكمت العلم لدول وعطم المساجد وقرص الأجسداء وقرصوا فيه صنع إذن اعلم أنه آمارك عميقا وأنه لا طرى جدا من الأجسداء إلا من عودة إلى حكم الله وقصوره اقرأ معيانه مرة ثانية إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بانفس ابعا واذا اراد الله بقوم فانفسوا سوءا ابعا فلا مرد له ما شئتم واضعوا ما شئتم وغيروا ما شئتم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا لا يا ايها السائلون يا ايها المندعون بظلمه الفتن لا مخرج لكم عن طريق هؤلاء وانما المخرج في المسك اي في الكتاب والسنه اخذوها بصراحه قولوا نريد شرع الله اما اصرار اما ربح وقاطع رفع مين خطني مين واذا ربي قولي ماذا فلا مرد له ايه وما لهم من دونه ومن دواه هذا الحقيق فعلنا مهما ماذا فرقهم غير لا يكون إلا السوء وإن حققتم مكاسب فإن مكاسب وهمية ويتسف بل إن في قلب غصة من الخموز فضية وقالنا بس لعلنا خضية تقول ولو طبيب مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن نصف ولم ولم يمكن للدوله الاسلاميه وهو بمك في ظل التعليم سالوه قالته قريش بعد العذاب والتضييق والاضطهاد والحصان الاختصادي ثلاث سنين ومع ذلك لما ولده صفرا وصاغا قال له محمد سيدنا وممكن نتبعك بس ايه روما ايه كيف يقول هذا انا والله لو كنا في هذا السماء بحطولك ومضاليك فاسرة لهم لا ما لا يتجل. يا فجاله لا يا تصويره خليك سياسي خليك ناصح هل يتغرفه ايه, ايه عابو عابو مين؟ عابو ده لي عابو عابو مين؟ ده لي عابو عابو في هذا ايه لي في هذا؟ اول ايه؟ في اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم هكذا فقط في <تصفيق> الايه فبمقاييسنا وعقولنا نوظف الشرع بانواعها واقسم ان الدين فيه خلاص <تصفيق> واننا لو رجعنا الى قراءه التاريخ وقراءه التشريع لما تترس عليه بكثير لذلك أمعدها أنت في آخر منذ آخر منذ آخر وهو شديد المحن واحد يا رباك شديد بلا بلانه وإنه حتى يوليه مجدى مصر يصبح محمد عليه وسلم في المدرس وهو شديد المحب شديد محب يعني أن الله قادر المغيّر الواقع بلا لديها صح الفتنة قد تتبس على أقاضي الناس ولما اتهم بعضهم بغير بصيره من منهج سقط فيها وكانوا من الصحابه وكلنا قرانا فتنه الجبل وفتنه السخيف صحيح ولم يسلم منا الا ثله من الصحابه ومن شارك فيها دمنا وكلنا يحفظ قول امنا عائشه رضي الله عنها يا ليتني يا ليتني مت قبلها. لما قرر ووضع جواء على عن الأحداث وحصل وماتت ليتني قبلها. هل سعد مطار يا عائلة؟ كانت قدر معناه مشتئة. بل لها البحول وقام لها وظنوا أمنوا على الحق صحيح ففي سمن الفتن نحن نحن نحن ولا يغرنكم ما غرغ غيركم ولا يفتن ما به غيركم وهو ان يغير هذا الواقع بلا فكره لكن من سنتي وان تجد لسنه ذلك من سنتي ان جعل التغيير منوطا بتغييرك نحن صح هل وردت بين هل فهمت مراد من سنتي انه جعل التغيير ماموثا لدليلنا نحن فهل هذه الجموع الهادره وهذه الاصوات الصاخبه غضبت ونادت بشرع الله هل غضب رغم كل هذه الساعات والايام نادت بشرع الله فلا يغيظهم فلا لا نعجزه الان قد اكتشفت كل القيود اذا احضروا ولكنكم كما قال صلى الله عليه لا الصحابه طبعا سبحانه هي مستعجلها الصحابه استعجلوها الصحابه مستعجلوش يوم يبعدين يقولون بحاجة وعمار يغفر. وعمار يغفر. وصمالية يغفر. ويأس يغفر. وقبلهم يغفر. وبلائهم يغفر. وصالحهم يغفر. كنوا يغفر. كنوا يغفر. ولكنكم نسمح جدون. ماذا؟ ولا ممكن. النصائب البلد. هم السوق الذين باركوا هذه العلمانية وبذلوا البريه وامسوا بالاباحيه واقاموها شعوان على التخاف والختام ولم يقيموها على التهرد والاحلام ان علماء السوق انقاذوا البلاد الى هذه الهويه لا ننجح لانه ختنة العالم أعظم من ختنة السلطان بل إن السلطان لم يفتن إلا لما فتن العالم علماء السلطان الذين ظارفوا هذه المسيح وحقوا على هذه الوفيّة وشجعوا على هذه المهزله وكلنا يفهم ذلك شديد المحال قادر ان يفعل كل ذلك بلا دماغ ولا بث لكنه جعل التغيير مروضه بتغييرنا نحن اناسا هل رايتم شعبنا الان يريد التحكم إلى شعب الله إذن ليس معنى كلام اننا نرضى بالهوان ثمر بنا يوما وخير شاهد ما نحن فيه مستمسكون منذ سنوات مع الطفيه والابتلاء والخلاق ولا نفرط في سمتنا ولا في ادينا ولا في دعواننا ولا في منبرنا صحيح لكن الله عز وجل له افقار مشغول ما عليكم ياتي التمكين لا لكن بشرط ان تكون غايتنا هي حكم الله ان تكون غايتنا هي التوحيد تحتها لا يعنيننا له ولا نتخذ الى من صحيح لو انهم القرآن قالوا تطبق الشريعه هل نغير لا نغير لاننا ابدا لسنا ضده ولا بعد نحن لا يشرحنا إذا شعار ولا حد هو حكم الله عز هذا بيان لقراءه الاحداث بقي بيان مهم, مهم. فيما يتعلق بنا نحن هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيح حن: إن الأشعالينا إن إذا أرملوا في غاسلة أو قلّف عمراننا بالمدينة جرى. في ثوب واحد جمعوا واحدهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويه فهم مني وأنا مني مرة ثانية إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزوة أو قبل طعار حيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اختصموه بينهم في هداء واحد بالسوية فهم مني أمن وأنا منهم ما معنى يمتنح النبي صلى الله عليه وسلم البشريين بماذا؟ لأنه إذا أرمان لا معنى كلمة فرملك إذا أرمان الخرب حتى عنده يرمان نه؟ ايه شو عليهم بي ايه بيه وضعف كنانة عن في قد علاجهم بالمدينة يعني الويلة المالعة يعيوني بالأفوال الشدة يعيوني بالأزمان لابد من اعطار المنهج المتوازن بين القراره الفكمية والقراره الافتماعية بين الحياة الفكمية وبين الحياة العمليه فالشرف نفياض من وقت الأزمان وقت الشده وقت القيط وقت الضغط عملوا ايه جمعوا من مع الدم يعني ايه هو ادعي مع الدم من بعض. لا مع الدم يعني اكل شرب لبس صدقات اموال اي شيء في ثمن واحد ثم اقتسموه بينهم بانايه واحد بالثويه معنى كده ان الايام القادمه تحتاج من الى ان نكون يدا واحده لا للاحتكار وتخزين السلع لا للتضييق على بعضنا لا للدفعه لا لغلاء الاسعار مين بيننا جاءت اسئله كثيره في الهواتف ان احنا بعد ما السكر غير نبيعوا اي سعر بالسعر الطبيعي والذي موجود اليهاردة كنت لما يكونه إذا تباع بالسعر الطبيعي إنما طبعا هو عنده 20 كيلو سكة فرصة السكة المتغيين من ايه 1-6-6-5 مم 10 مم والمرخي هي 3 هي بقى 7 والطعمية هي مروحة ممي كيلوه مص حتى الطعمية شاعدة أقول ليه اول اسم امه مسلمه انا مش عايز اقول ياريت ما يكونش كل مصر في وقول في مصر لا عايزين نسبه ديا ان احنا فعلا نستحق خطب الله صح هذا وقت الاتيان لدنيا ربنا منا صدفه عمليه اللي منا تاجر لا يدفع ولا يقوم باستغلال الناس واللي منا مدرس كذا واللي منا صاحب قلم واللي منا صاحب بلحب واللي منا واللي منا وفوق ذلك كلنا يجمعنا رباط الاخوه الاسلاميه لا يحل لي ان نقتل في النفس وبالتالي الايام اللي تحتاج منا الى تعاون تكافل الى بلد الى تواصل الى اننا نكون على قلب واحد إلا ان تكون على قلب واحد ان إذا اذا ارملوا بالغزو او قلب طعام في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في نجم واحد كل جمعهم في المكبح لماذا قال صلى الله عليه وسلم اريد ان اسمع من دولة. مني هذا صحيح، هذه سناني، هذه عقيدة، هذا ديني، وأنبههم، انظر رفعاً رفعاً، وعسى شرح هؤلاء بأن النبي أضاف نفسه إليه. دخيلة، الله أنبههم، يضعهم، لا يخافهم، و. مش هما مني ده وانا منهم الله اكبر اذا بلّموا الكلام ده كل الناس لانه كما قلت في أول كلمة هل تذكرون الإنسان بلا حيوان مفلس سبع فتاه ومجتمع بلا مجتمع غامق مجتمع متاحي غاية احلي شباة البطول او شباة البطول شباة البطول على قراء فوارع البطول لا يصدوها المرباط هذا في سبيل الله وهذا هو الجانب الثاني حمايه الممتلكات الخاصه والعامة رباط في سبيل الله لكن قد من الاستحضار النيل. حتى إذا مكتك مكتك شريفة. وإذا فمن قاتل العصرية ومن قاتل الشباعة ومن قاتل الحمية. أين هؤلاء؟ للنظر. لكن من قاتل مهن لتكون جاربة من الله هي نوعية. فهو بسبيل قدر مهد للغاية الربانين لباطنة مهد الربانين فالذين يواضحون يستعبرون الليلة جأن ذلك في سبيل الله ويدعون الشباب في هذه الآوية يقولوا واحد صدور واحد في, في سبيل الله ليه تكافل المسلمين جميعا بتوعيه الى ذلك ثلاثه توعيه الجمالين ان يكون الغضب لمن لرب عالم فان تعلقتم بغيره واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مؤمن ايه رايك بعد بسنه فانا ما خدش اذا فهمنا ان القضيه مش قضيه تغيير اطلاق ولا رائع ولا خفق وانما ان تكون الشريعه هي الحاكمه ان تكون ضبطنا لربنا واحد واللي توهم تاتيني اقول سالها رسول الله سالها اصحاب رسول الله فجاء الجواب الى الله حتى يكون الرسول بعد سنة. بعد سنة. بعد سنة. مليون. مدى لهم ان نصر الله قريب وانا القريب وانا بيأس. وبعد عشر سنين او اقل بعد دعو السجرين قامت دولة اسلاميه اسلامية العالم شرقا قريب من قصود ورسول الجبال وقصف الورق دك الورق وقصر النجاشات من مأزال الخياصات لسلم رسول بما واعرصنوا بمان الرسول وقول الامر مانه لعلمه الذين أنا ستوك الثانية مع الفاتحين هنوضح البيانة يا إخواني هل استخامت المفكار هل اعتدلت الرؤى وزال الضباب أقول وأرجو الله العز وجمع أن يكون كل واحد منكم جهازا إعلامية ننتقل بين المسلمين لقراري افتب المكافية لأن الناس في فترة تتعلق بالأوهان وحتى لو حققوا مكاسف أنا أقول إنما هي مكاسب وهميه ونحن ابدا لا نرضى إلا بحقيقه الدين وسيأتبك إنه يعرونه معي ونرى وَلَتَعَلَمُونَ مَنَا بَأَزْلَ بَعْتَحْم أدو معلومة وَلَتَكَلْتُمُ الرَّبَشْءِ في سكوكوا منهم سكوكوا منهم كما قال الشاعر صف لنا جو صف لنا طاقة صف لنا طاقة جبتاً وقبيصاً قالوا صفناً طارقاً مجهد قالوا دخولياً جبتاً وقبيصاً بل ولا تتأثر بالوعيد ولا بالتنبيت إيه وخيراً إيه وخيره. سيعريكك يا رايي اقرر الذباب يا ضيوف اقرر ان تحت الذباب يا ضيوف قلت صح ولا لكن لكن لكن قدموا الدنيا الله منا اتانا بالتشريع واظهر رسالتنا الصدق امين طهرنا الصدق امين واخلصني اصلح لنا يا رب طهرنا من اثمها صفوفنا ولا تفرق شيعتنا ولا تجعل بيننا اللهم اصلح بنا <تصفيق> اللهم افتح لنا <تصفيق> اللهم اهدنا بنا <تصفيق> عمنا سببا لمن اكتناه اللهم عنا نستنقى العفو والعافية والدنيا والنفاة جاء الله آمين آمين وصلنا على محمد وصحبه هذا استغراض عالم أعلم وربما قلنا كانت الكلمه في بصوله أو نصف ساعة لكنها طالبت إلى أسوال ذلك، فهذا قد يكون غصبا. وصفتم بي أسأل الله أن يكون ذاتي عني ولكم وفي ذاتي حسناتي وحسناتكم سبحانه الله ومحمد أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته